مع هذه الصورة عظيمة صورة البقرة هي من أعظم صور ومن أعظم سور القرآن ومن أطول سور القرآن فيها آية هي أعظم آية آية الكرسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبينك ما أعظم آية في في القرآن فقال آية الكرسي فضرب من سلم على صدري فرح به فقال ليهناك العلم ابن المنذر ليهناك العلم ابن المنذر وكما قلنا هذه الصورة فيها أحكام عدة وأهم هذه الأحكام كما قلنا قدح يعني قدح جدا بالدرهم والدينار بحقوق الإنسان وهي أطول آية نزلت في الكتاب الله لغة العلاب في القرآن آية المدينة في هذه السورة عمت نادي السورة مليئة كما قلنا بالحكم والأحكام والعضاة والعبض نسأل الله لغة العلاب أن يفقهنا في ديننا كما قال النبي السلام لابن عباس رضي الله عنه وارضاه اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 Allah yastahzikubihim wa yamudduhum fi tughiyanihim yarmahoon Aulahikallathien ashhterawud dalalata bilhuda Fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhdudin Jazakumullah قلنا بأن هذه الآيات بعدما تكلمت عن أهل الإيمان وأهل الكفران أتت بالكلام وأطلبت وأطالت الكلام على أشر أهل الأرض وأعظم أهل الأرض فسادا قالوا هم أهل النفاق ليحضر المؤمنون من المنافقين وصلنا إلى قول الله لنفي ولاه ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ادعاءا وتعلم أزورا او انهم يعني قد غلبوا على عقولهم على انهم من المصلحين وهذا من استدراج الله لهم كما بينا الاسفوع الماضي الا انهم هم المفسدون وقد هذا تأكيد في القرآن على ان الفساد كل الفساد من هؤلاء ألا تنبيه وهو ايضا اشارة للتأكيد انهم إن ايضا من المؤكدات وهم ضمير الفصل أيضا من المؤكدات فالقرآن يؤكد أن الفساد كل الفساد في هؤلاء والشر كل الشر في هؤلاء الذين ياخذون المؤمن من مأمني ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فختم الآية بعد من إحساس انطماث الإحساس وانطماث نور الإيمان تلالة وضحة جدا على أن آلات السمع والبصر وأيضا فقه القلب غير متواجد عندهم وهذه فيها إشارة أو فيها تأكيد هذا الذي جعل وجر العلماء منهم شيخ رسان سمية يرجع الفرق بين المنافق وبين الكافر أن المنافق لا يرد لا يرجع عما هو فيه يعني يزاد في غيه وتوبته ليست قريبا، والله يؤكد ذلك وهو يقول ولكن لا, لا يشعرون أنهم على فساد وإفساد وضلال وإطلال لذلك لا تراجعوا بحل الأحوال وهذا الذي بينا قول الأسبوع الماضي في قول الثوري عندما تكلم عنها البدعة قال البدعة أحب إلى الشيطان لما لأن البدعة لا يحترز منها صاحبها ولا يترارع عنها ولا يترارع عنها أما المعصية يعلم المرء أنه قد تعدى حدوده مع الله جل فعلاء وتجرع على محال من الله جل فعلاء القلب قلبه فيذل ويغضع لربه جل فعلاء بالمسكانة والرجوع والتوبة والأوبة ومن تاب تاب الله عليه فاللبس هنا لا يشعرون يعني انتماص انتماص الإحساس مع انتفاء نور الإيمان ان يدل على عدم الرجعة ثم قال الله جل فعلاء وإذا قيل لهم يعني أهل النفاق من قبل أهل الإيمان وإذا قيل لهم آمنوا وهذه وعد العلماء من المفسرين الإبن عباس الصغير يقول هذه نزلت في سعد بن معاذ ومعاذ وأسيد بن حضير من أفاضل الأنصار الذين كانوا يقولون العدل عند أبي بن سلول أو كانوا يقولون اليهود ومسألة عامة كل مؤمن يقول يقول منافق هذا الكلام وإذا قيل لهم من قبل اهل الإيمان امنوا كما امن الناس يعني امنوا الايمان الحق أن تدخل بشاشة الايمان في القلوب ويتمكن الايمان من القلب لما دخلتم دائرة الاسلام بقولكم لا اله الا الله فحكم لكم بالإسلام فلا بد أن يتمكن الايمان من قلوبكم كما تمكن الايمان من قلوب هؤلاء المهاجرين والانصار الافاضل الاماجد الذين انزل الله جل وعلا عدالتهم من فوق سبع سماوات وإذا قيل لهم امنوا بالله ربك وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا دينا حطا وإذا قل لهم آمنوا كما آمن الناس وهذا كما قلنا من unless في هذه الآن هذا من العام المخصوص هذا عام يراد به الخصوص إذ العام عام يراد به العموم وعام مخصوص وعام يراد به الخصوص الفارق بين العام المخصوص والعام المر... الذي يراد به الخصوص أن العام المخصوص هو عام سيغطه على العموم ويقصد به العموم ثم يأتي مخصص إما متصب أو متصر فيخصصه وأما العام الذي يراد به الخصوص أصالة هو ما يراد به العموم أصالة ما ي سامحي بالمثال اتضح ان انا عارف المشافه الذي يقود به العموم انتهى الموضوع يا ايها الناس عبدوا ربكم هذا عام يراد به العموم كل الناس امروا بهذا الامر العظيم عام يراد به العموم وعام. وعام مخصوص يعني كقول الله لنا في علان مثلا ولله على الناس حج البيت لله على الناس الناس عام لله على الناس حج البيت ثم جاء مخصص متصل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه يبقى خصص العموم عموم الناس من المؤمنين من استطاع إلى الحج سبيل من استطاع عليه سبيل. هذا العام مخصوص أما عام يراد به الخصوص هو ما أورده القرآن لاصاله العموم لا هو أورده لاصاله الخصوص كقول الله لنا في الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس القائم واحد فلان فقط الذين قال له الناس او اللخينه لهم الناس يقصد بهم اصحاب محمد فقط لا كل الناس الذين قال لهم الناس ان الناس يقصد بالناس من اهل الكفر اهل مكه مش كل اهل الكفر خصص يراد به اهل مكه فقط ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم في زدام وقال وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هذا العام الذي يراد الخصوص عام ما اجرى اصاله للعموم لا جاء عصالة بالخصوص هنا ايضا كما امن الناس يقصد, يقصد بذلك المهاجرين والانصار المهاجرين والانصار قال واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمنوا كما امن السفهاء نعوذ بالله من الخذلان. هم يريدون هنا بالسفهاء قصدوا بذلك الموالي وهذا داء بكل كافر متكبر متجبر عندما يرى الضعفاء او الفقراء هم الذين يدخلون في دين الله افواجه تكبرون. يقولون هؤلاء من الله عليهم من بيننا ماذا رد عليهم الله العالم في القرآن أليس الله بأعلى بالشاكرين فهم يقولون عن أمثال صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي يقولون نؤمن كهؤلاء الصفهاء عندهم وقرأهم الصفهاء وأنجلقة عظيمة جدا يبين لك القرآن بأن مقياس الناس عند رب الناس ليس كمقياس الناس عند الناس مقياس الناس عند الناس بالوجهة والسلطان والمال والوسامة وغير ذلك وهذا ليس أسأل عند الله أنه لا في علام إن الله لا ينظر إلى وجوهكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى, إلى قلوبكم هذا مقياس الناس عند رب الناس هم يقولون صيف الرومي هذا من الموالي بلال الحبشي من الموالي سلمان الفرتي فلذلك قالوا أنؤمن كما آمن السفاء انظر كيف يكون مقياس هؤلاء الناس عند رب الناس قال, قال ألا إنهم هم السفهاء على هؤلاء ولكن لا يعلمون ففيها إقرار اولا للذين قالوا من المؤمنين الذين قالوا لهم امنوا انهم من المؤمنين وختم بالتأكيد على أن هؤلاء من المنافقين السفهاء هم سفهاء الأحلام بحق قال الله تعالى في علام ألا إنهم هم السفهاء تأكيد ايضا ألا تنبيه للتأكيد إنهم إن ايضا مؤكده هم ضمير الفصل ايضا من المؤكدات وكما قلنا هذه خصومة ومناظره بين أهل الايمان وبين أهل الكفران والعسيان والنفاق والله جل على يقصدنا في هذه المناظرة فقال الله حاكما عليهم أو حكما عدلا في هذه المناظرة قال إنهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون وأنظر إلى أيضا الفارق في اختام الآية الأولى والآية الثانية قال ولكن لا يشعرون انتمص الإحساس ولكن لا يعلمون كان واقفا يق... أو سامعا يسمع ولكن لا يشعرون يقول انتمص الإحساس هو الذي جرهم إلى الجهن وإذا كان تماصل إحساس ليه آلة العلم غير موجودة فلو علموا لعلهم تابوا وهابوا ورجعوا فيبينوا لنا في علاء لا رجعت بحق ولا رجعت تأكيدا لأنهم أيضا لا يعلمون إنتمص الإحساس مع أن آلة العلم أيضا وإن تواندت فهم لا يعلمون بل جهلهم يكون جهلا مركبا قال الله جل وعلا ولكن لا يعلمون ولكن لا يعلمون لها تفسيرات ولكن لا يعلمون أنهم هم الصفاء وهذه كما قلنا من الجهل المركب ولكن يعلمون أن هؤلاء هم المؤمنون حقا على الإيمان وهذا أيضا تأكيد على أنهم في جهل المركب ليست المصيبة الا يعلم المصيبة كل المصيبة يعلم أنه لا يعلم وقد بينا بأن الناس كما قسمهم العلماء على أقسام أرباع عالم رباني عالم يعلم أنه عالم فذاك عالم فاسترشدوه أو تعلموا منه وعالم الناس لا يعلم أنه عالم فذاك عالم الناس فذكروا فاستفيدوا منه وجاهل يعلم أنه جاهل هذا على خير لأنه جاهل يريد أن يتعلم فالجاهل كما قال أنس مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك جاهل فعلمه وجاهل لا يعلم أنه جاهل فذاك سفيه فاتركوه فانظر حتى في هذا دلالة وضح جدا على أن خط الرجعة مقطوع عن هؤلاء لأنه سبيل قال الله جل وعلا ولكن لا يعلمونه فإن جاء لهم كان جهلا مركبا وإذا قل لهم أمنوا كما آمن الناس قالوا أنهم كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفاء ولكن لا يعلمون. اختلف العلماء في هؤلاء المنافقين، قد علم أنسَلَم كثير من المنافقين، علم أنسَلَم من المنافقين فراسة كما قال الله جل وعلا: ولو نشأنا رأينا كهم فلا رحتهم ولا تعرف أنهم في لح. القو فيعرف يعرف أنسَلَم وأيضا قد علم أنسَلَم من بعض القرائد القراءات هؤلاء المنافقين، وقد علم أنسَلَم تصريحا بالوَح بعض المنافقين الذين تكالبوا واجتمعوا على قتل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فاستصر أنسَلَم بأسمائهم لخزيه. ابن اليمان فقال الله جل وعلا في القراءه المحتفله التي تظبط المنافق من المؤمن الحق قال الله جل وعلا عفى الله عنك لما اذنت لهم الا إذن من القراءه المحتفله لتظبط النفاق عند المعمعان عند ساحه الوغى تراهم يعتذرون ويأتون بالأعذار يقولون نقش على انفسنا من, من نساء الروم أو من جمال نساء الروم أو بيوتنا عورة والله جل وعلا قد عذبهم في كتابه بذلك فقال الله جل وعلا معاتب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم أنه من المنافقين وادن لهم عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب فلما علم المسلم هؤلاء المنافقين اسما ورسما ووصفا وقد علم السلام من من رؤوس المنافقين يقينا ومع ذلك لم يقترهم السلام لم يعقبهم السلام لم ينفي أحدا من المدينة وتركهم وسط أهل الإيمان مع أن إفسادهم معلوم قد قال الله جل العالم وبينا إفساد هؤلاء بقوله جل في علاء لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبونكم الفتنة وأيضا قول الله جل في لا تفسدوا في الأرض قلنا من أعظم الفساد في الأرض نشف النفاق والكفر ابتطال الكفر الكفر هو أعظم الافساد وأظلم الظلم أيضا من الافساد، هو الوقيعه بين المؤمنين نشر الفساد بين المؤمنين وتفشيل الصف المسلم هذا من أعظم الافساد. قال نم فساد ذات البين هي الحالقة لا اقول تحرق الشعر ولكن اقول تحرق الدين لذلك قال نم لا يدخل الجنة قد تات. لا يدخل الجنة نماه قال علماءنا يفعل القتات او النمام ما يفعله الساحر في شهر يفعله القتات في ثانية واحدة في كلمة واحدة يفعل ما يفعله الساحر الذي يتعين بالجن والشياطين شهرا كاملا يفعله القتات او النمام في ثانية واحدة فالفساد بين المؤمنين من اعظم ايضا الفساد مع ذلك من لم يقتل هؤلاء لم ينفي هؤلاء احتار الناس العلماء واخترف العلماء في ذلك على اخوان السلم اما القول الاول قالوا هو مراعاة للمصالح والمفاسد وهذه المسألة هي مسألة عظيمة جدا وهذا عليه جمهور أهل العلم قالوا لم يقتل نفس المنافقين من باب مراعاة المفاسد المصلحة والمفسدة لأن القاعدة الأصيلة الشرعية سل الشرع عندنا في شريعتنا الغراء أنه إذا تعارضت المفاسد ولابد من المقوى إلى في مفسدة فإنه يراعى أو تراعى المفسدة الأظمى بارتكاب المفسدة الدنيا بارتكاب المفسده الدنيا مثال ذلك كما قال بعض العلماء قالوا لو تعارض دفع المال او سرقه المال مع ازهاق الروح فقالوا يقدم المال حفظا على إزهار الروح مع أن الشرع جاء بحفظ الضرورات الخمس الدين والنفس وأيضا العرض والعقل والمال فما يقولون لو تعارض المال مع النفس يعني رجل أشهر عليه سيف أو خرج بسكين عليه فقال اأتي لي بمالك أو اأتي لي بقلبك أفطل قال العلماء مجوبا عليه أن يعطيه المال هذا لا يعارض حديث من قدرة دون ماري فهو شيء بلو توجيه آخر لكن هنا عندما تعارضت المفسدتان قلنا تقدم المفسد العظمى طراعة بان ارتكب المفسد الدنيا أصلها قول الله لنفعلات ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره سب الأصنام والالهه وتسبيح احلام من صرف العباده لاصنام خشب لحجر لشمس لخبط لبقر سب احلامهم وسب هذه الالهه من العبادة بمكان وهي قربة من الله جل في علاه وهذه مصح لكن هناك لك مفسده عظيمه تجرى هذه العباده وهو انهم يتجرؤون بالسب هذه الالهه يتجرؤون على الرب جل في فنهاهم الله جل في عن هذه القربه من اجل هذه المفسده قال ولا تسب نادينا من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتل هؤلاء مع أنهم يستحقون القتل كما سنبين امتنع عن ذلك من باب المصحة والمفسدة لذلك جلس الله عليه وسلم يقصب الغنائم فدخل عليه رجل يعني كان من الغضب بمكان ومن الفضاضة بمكان كان سمجا حقا فدخل على النبي فقال يا محمد ما قال يا رسول الله هذا أول سؤادم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اعد هذه قسمه لا يراد بها الله قال يا محمد اعدل هذه قسمه لا يراد بها الله استحق النفاق بهذا بالنفاق لذلك قام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق في روايه قام خالد بن الوليد ولا مخالف يمكن ان يكون قام عمر ثم قام مع ذلك خالد فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال له الرسول لا ثم بين العله قال لا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه لا تحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابا فهذه دلالة وضحة جدا راعى هذه المفاسد والمصالح فلم يقتل المنافقين لذلك استمت العلماء كما قلنا هذه القاعدة العظيمة جدا عند تعارض المفاسد فإنه يراعى جانب الممساد الكبرى بارتكاب الدنيا وأنصرت ذلك كثيرة أيضا منها كما قال علماؤنا إذا تعارض الدين مع النفس يقدم الدين يعني لو وضع السيف على رقابته أن يكفر له أن يقتل ولا يقتل. إلا إن كان يأخذ من رخصة كما كان فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أخذوه يتكلم في النسلم فتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم باكيا فقال يا رسول الله تكلمت فيك فقال كيف كان قلبك فقال كان مطمئنا بالإيمان فقال له النسلم فإن عادوا فعد هذه مسألة الرخصة والعزيمة لكن إن كان في المحل لابد إما ان يتكلم بكلمة الكفر أو نقول يقتل ولا يتكلم بكلمة الكفر. هذا عند من يقول بالعزيمة دون الرخصة. الغرض المقصود هذا اول الترجيحات عند العلماء في مسألة لما ترك وسلم اهل النفاق وهو يعلم يقينا هؤلاء ويعلم اشخاص هؤلاء واعيان هؤلاء ويعلم ما يقع من الافساد من هؤلاء التوجيه الاول هو مسألة لا يتحدث الناس بان محمدا يقتل اصحابه هم ممكن ان يعملوا الفساد في الصف المسلم لكن الله يحفظ هؤلاء وقد حفظ الله هؤلاء ولن أضروهم إلا أذا، لكن لو تحدث الناس بأن محمد يقتل اصحابه فهذا ينفر الناس فلا يدخلون في دين الله أفواه. هل سمعوا الذين يخرّبونه؟ هل سمعوا الذين تجرّون على حتى دماء اهل الكوفة الذين دخلوا في البلاد الإسلامية بامان لا تجرؤون عليه؟ فان هذا يجر أيضا الكلام على الدين، الكلام على الأمة الإسلامية بأسره، الكلام على التطرف بذريعة قوية جدا على اتهام الدين بالتطرف، اتهام اهل الدين بالتطرف بالتعدي والتجرؤ على أندود الله جل في علاه، بمثل هذه المساجد. ضوابط مهمة جدا في هذا الباب هي ضوابط المصارف والمفاسد أو مقاصد الشريعة لا يمكن أن يصل إليها إلا عالم نحرير لذلك لابد من الرجوع إلى العلماء فركيزة الأمة بأسرها على العلماء التوجيه الثاني الذي وجهه العلماء قالوا هذا قول شفعي قالوا أجرى أحكام الظاهر عليهم أجراء أحكام الظاهر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرته أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله. فلما قالوا لا إله إلا الله قال النبي ﷺ عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هؤلاء قد حققوا الكلمة وقد دخلوا الإسلام بقولهم لا إله إلا الله. فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. واستدل أيضا على ذلك بحديث أسامة رضي الله عنه أرضاء عندما. كان في سرية لاذ منه رجل خلف شجرة وقال لا إله إللا الله متعوذا فرأل أن يفس Clerk وقال لا إله إللا الله متعوذا فقتله أسامي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال والله يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا القرائم حتى سوف النبذا قد نافق فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بلا إله إللا الله عند ربك يوم القيامة حتى أن أسامي اشتدった أمر عليه شدة عظيمة مما ما رأى من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل يعني تكلم في حقه فقام خالد بن وريد فقال يا رسول الله دعني أطلب عرض هذا المنافق قال لعله يصلي قال وكم المصلي لا صلات له يعني نفق في قلبي مزروع فقال وكم المصلي لا صلات له فقال لهم نمسلم ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس انا ما ورت بذلك القلوب هذه لله لله في علاه وحسابهم على الله وهذا اصل اصيل حتى لا شيء الظن من وهذا ايضا تقاعد قاعده مهمة جدا انك لا تخرج احدا من دائرة الاسلام الا بدليل اوضح من شمس النهار هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم والوحي يأتي وهذا خالد بن وليد يرى ما يرى من القراء ويقول كم من مصلي لا صلاه له والنبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه قال ما امرت ان اشك عن قلوب الناس حتى في حديث مالك بن الدخشه بعض الصحابه بالقراء المختفه قال مالك بن الدخشم هذا من المنافقين ثم أثبتوا كلامهم ببعض القرائل التي ظهرت أمامهم قالوا ما رأينا وده إلا للمنافقين لما وجدوا ذهابا وإيابا مع المنافقين قال هذا منهم لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن خليل فما قال النمسلم قال والله لا أولا إلا يحب الله ورسوله ألا يصلي فان كان يصلي على الظاهر فهو ممن قد يعني عصم دمه ما وعرضه لانه قد قال لا اله الا الله هذه هي السليم التوجيه الثالث والتوجيه الثاني جيد لكن هو اسد التوجيهات التوجيه الاول التوجيه الثالث قال خشيا النبي صلى الله عليه وسلم من بطش هؤلاء يعني يقترع ضاب نقوي المسالون يجتمع هؤلاء ويتكتفون ويقتلون أهل الإسلام وأهل الإسلام يعني لاحجت لهم بقتال أحد من الداخل كفى أعداء الخارج فخوفا من بطش هؤلاء فلم يقتلهم من المثال. وهذا أضعف التوجيهات لماذا يا أحباب أضعف التاويلات مخرج لماذا شيخ أسفل الله بك فضل نعم السؤال أين كنت نعم انتبه اقول هذا اضعف التاولات ليش اضعف التاولات مين هو ها مين هو ام طبعا لا هو صحيح هو التوجيه طبعا عشان يعلم التوجيه انهم قالوا التوجيه الثالث خشيه بطش هؤلاء خشي أن يسرم من بطش المنافقين أن يجتمعوا على أهل الإسلام فخشي من بطشين فلذلك لم يقترب منهم قلت هذا أضعف التوجيهات ليش اه نعم هم في ضعف نفاقهم يدل على أنهم في ولو كان فيهم قوة لأظهر الكفر كما اظهر اهل مكه فهذا أضعف التأويلات والتوجيهات والتوجيه الصحيح كما قلنا هو التوجيه, التوجيه الأول أن المسألة مسألة مصالح ومفاسد لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لكن الحكم العام وهذا الحكم العام أيضا تطبيق لا يكون إلا لولي الأمر وليس الفك والفك فرع عن التصور الحكم العام أن المنافق إذا أظهر نفاقه فإنه حكمه القتل حكم المنافق القاتل لأنه مرتد بنفاقه مرتد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدّ لدينه فقتلو من بدّ لدينه فقتلو وهذا الأمر كما قلنا يرجع إلى أولي الأمر لأن فيه مصالح ومفاسد وقد قال الله جل وعلا مبينا حكم هؤلاء المنافقين في كتابه بيانا لا بيان بعده إيش آية تبين لنا حكم هؤلاء أنا أتدكم بالحديث أريد الآية حكم المنافق إيش حكم المنافق تحزبوا ما خلال انتهى الموضوع تحزابوا بسورة ايه ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلة هذا ظهر جدا الان صريحة ردا في ذلك ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلة وهذه لوالي الامر هذه لولي الامر هذا الحكم العام ولذلك قلنا لولي الامر منوط بولي الامر لانه ينظر في هذه المسألة هل فيها مصلحة ومشهد ام لا وطبعا في عصرنا هذا المنافق يظهر بالزندقة ب او باستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء النبي صلى الله عليه وسلم برد شرع النبي صلى الله عليه وسلم صريحا فان النفاق والمسألة كما قلنا ترد فيها او يرد فيها الى ولي الامر قال الله جل في علاه واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلم واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خالفوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا الذين آمنوا يعني آمن المهاجرين والأنصار قالوا أمن كما تؤمنون نحن على نفس الدين الذي أنتم عليه نحن نسير على نهجكم ونسير بسيركم ونقتدي ونقتفي أثركم ونعمل بما تعملونه باتباع سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمن استهزاء تزويرا مهتانا وزورا واغر على أنساتهم ولو نشاء لأرانكهم فلا رفتهم بسماء ولا تعرف أنهم في لحن القول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستأزون هذا يدلك أيضا على أن القول لا ينفعهم عند ربهم في فعلاء وإن قالوا ذلك لأن القول لابد أن يختار قول اللسان بعمل القلب لذلك قال بعض العلماء من ذكر الله بلسانه دون استحضار القلب لا أجر له لأن الذي يقبل عند الله ذلك لا بد من اقتران اللسان مع القلب وهذا كلام بعيد وإن كان مستقع من هذه الآلة لكن هذا كلام ضعيف الصحيح أن الذكر على أصناف ثلاثة ذكر باللسان ذكر بالقلب ذكر باللسان والقلب وأعظم الذكر أجرًا ما اقترن فيه اللسان والقلب وإذا كان ذكرًا باللسان ففيه ما فيه من الأجر إذا استقر لمن في القلب لكن هذا جاء من المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلو إلى شياطين وإذا خلو إلى شياطين يعني مع شياطينه وإذا خلوا مع شياطينهم وهذه أيضا في القاعده اللغويه عند العلماء يعتوران. الاداء كل اداء يمكن ان تاتي بمحل الأداء الأخرى وإذا خلوا إلى يعني وإذا خلوا مع شياطينهم وهذه أيضا لها في القرآن قال الزوج ولا إلى يعني يعني مع أموالكم. ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم يعني ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم و Venak sw周 وأيضا القول الله الرئيس و الإنس عن عيسى عليه السلام قال من فَمَنْ أَنْصَارِي الله اللهِ إِلَى اللَّهُ you إِلَى الله تعالى لأن الله هو النصير الله جرى عهو ها مثسستد الموفق لإيسى والذي ينصر عيسى فهو قال من أنصاري معه نصرة الله دي. فمعنى قول الله تعالى من أنصار إلى الله يعني من أنصاري مع الله جل في علاء فيكون المعنى هنا وإذا خلوا إلى شياطينهم انفرد بعضهم ببعض وإذا خلوا مع شياطينهم قالوا إن معكم انما نحن مستهزئون إذا خلوا إلى شياطين قال العلماء خلوا إلى شياطين يقصد رؤوس أهل الكفر رؤوس أهل الكفر من أهل مكة ومن اليهود ومن النصارى من أهل الكتاب إذا قلوا إلى, الى الشياطينين وهل هؤلاء من بني البشر يسمى كل واحد منهم شيطان نعم لأن الله جل وعلا قال وكذلك لأن لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض لقوة القول قرورا فقال لقوة شياطين الإنس والجن فشيطان قال بعض العلماء لكل عالم من العالمين شيطان فالجن لهم شيطان والأنثى لهم شيطان والكلاب لهم شيطان والحيات لهم شيطان هذا الذي استدل به بعض العلماء على قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سقط الصلاة بمرور الحمار والمرأة والكلب الأسود فقالوا يا رسول الله علام الكلب الأسود من الأصمر والأحمر فقال الكلب الأسود شيطان بعض الرماح حملها على ظاهره أنه الشيطان تمثل في الكلب الأسود وهذا الذي ندين الله به وبعضهم طلع ولي ما هي على مجرىه يعني هذا الكلب الأسود هو شيطان الكلاب الكلب الأسود والكلب العاتي في الكلاب شيطان الكلاب الغرض مصود وإذا خلوا إلى الشياطينين على أقوال ثلاثة القول الأول رؤوس أهل الكفر وهذه على بني البشر وقد سمهم الله على شياطين في كتابه وبعضهم قال وإذا خلوا إلى الشياطينين يعني خلوا مع الكهن, الكهن. لأن الكاهن كل كهن له رئي من الجن وهو يتعامل مع الجن فكان الاجتماع مع الكاهن واجتماع مع الشيطان الذي هو قرين لهذا الكاهن وعلى كل اللا خلاف بين التأويدات وإذا خلوا إلى شيطانهم قال العلماء الشيطان مادة الشيطان من شطنة وشطنة بمعنى بعده والشيطان هو أبعد الخلق عن الخير. شيطان من شطنة يعني بعده وهو أبعد الخلق عن الخير. وقل neuro الشيطان أخذت من مادة شطن يعني التهب واحترق. وهو ايضا من النار خلق من النار ارايت كيف كان يترفع عندما قال خلقتني من نار وخلقته من طين فقالوا من شاطا وهو التهب واحترق واذا خلو الى شياطين منظر كيف ان الله دل في علاه ذمهم ذما ذنب عظيما في كل ايه الايه الاولى قال ألا إنهم هم الصفاء ولكن لا يشعرون والآية الثانية ألا إنهم هم الصفاء ولكن لا يعلمون تأكيدا ثم ذبهم بعد ذلك ذبا عظيما قال وإذا خلوا إلى شياطينه فيها إشارة على أن الصاحب يسحب صاحبه وأن الكل على سجية من يعرفه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المرق على دين خليل فإن أوى إلى الشياطين فهو من الشيطان في فلذلك قال الله جل وعلا وإذا خلوا إلى شياطينهم كأمثال هؤلاء الشياطين وإذا خلفوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزون قالوا إن معكم العلماء في علماء تفسير في ذلك قالوا إن معكم يعني نحن نناصركم على هؤلاء المؤمنين. كما بيان الله للفقراء لا في علاه غيره مع موضوع من كتاب عندما قال أن أنت الله الذين نثقوا يقولون للإخوان والذين كفروا من أهل الكتاب لئن خرجتم لا نخرجنا معكم ولا إن قتلتم لا ننصر أنكم الله يشهد أنهم لكاذبون فهم يدعون ويزعمون أنهم يناصرون أهل الكفر على أهل الإيمان هذا بمعنى إننا معهم والقول الثاني من أهل التفسير قالوا قولهم إن معكم يعني نحن على ديانتكم نحن على ما أنتم عليه من اعتقاد بان هؤلاء سفهاء وأن هؤلاء من الكفر بمكان والدين الحق هو ما أنتم عليه وفي كل يعني ما في خلاف بين التفسير الأول والتفسير الثاني وإذا خلق إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن وهذا حصر لما يفعلون مع المؤمنين إنما نحن مستهزئون نحن نستهزئ بهؤلاء نتكلم معهم ونزعوا من إيمان عندهم استهزاء وصخيئة بهم ولا نقدم لهم قدرة ولذلك كانوا إذا انفرضوا دائما تكلموا بالنقيصة على أهل الإيمان لما قالوا ما وجدنا أرغى بطونا ولا أجمل عند اللقاء من هؤلاء فأنزل الله جل في علاق أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قالوا إنما نحن مستهزئون والله دل على كما أجرت الآيات وبيانتنا لنا السنن الكونية يدافع عن أوليائه والله يعصمك من الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آزنته بالحرب هم يقولون أنهم يستهزئون بأهل الإيمان والله جل في علا يرد الأهل الإيمان يعراضهم ويحافظ عليهم يقول الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيالهم يعمهون الله يستهزئ بهم الله يستهزئ ن ليه صاحب كتاب مختصر ابن كثير الصابوني بالتصريح وهو يؤول ويحرف هذه الصفات مع أن هذا الاختصار من أمتع الاختصارات لكن فيه ما يشوبه من النقص وهو تحريف صفات الله جل في علاه فالله يستهزئ به هو قال هذه من باب المشاكلة والصحيح الراجع أن هذه صفة من صفات الله جل في علاه الله يستهزئ به نعم الله يستهزئ نعم يستهزئ ويسخر ويمنكر ويكيد قد اثبت الله لا في علاه لنفس هذه الصفات والذي يجعلنا نضبط هذه المسألة ولا يعني يجول في خاطرنا ولا في صدورنا ما يكون يعني يتعب أبصارنا وأنفسنا وقلوبنا على أننا نصف الله للعرب مثل هذه الصفات فنحن نقول الصفات عموما الصفات عموما على أقسام ثلاثة صفات كمال من كل وجه صفات نقص من كل وجه صفات كمال من وجه ونقص من وجه صفات كمال من وجه ونقص من وجه أما الصفات التي هي كمال من كل وجه هذه وجبة لابد أن تصب الله بها كالعذب والقدرة والرحمة هذه صفات ك... كمل من كل وجه الله الآبية في كل حين وكل أهل إن, إن كانت صفات ذاتية فصفات كمل من وجه صفات نقص من كل وجه وجوبا لا بد أن عن الله جل وعلا مثل النوم مثل السنة مثل اللغوب التعب قال الله جل وعلا خرقتنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب قال وما مسنا من لغوب من تعب ولا أيام قال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوع قال يستلم كبير صحيح لبي موسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام قال الله جل في علاء قل هو الله أحد الله صمت لم يلد ولم يولد إذن نقص من كل وجه لابد أن تنفيع الناد الذي في علاء والكمال من كل وجه وجوبا لابد أن تثبته لله هناك أسباب كمال من وجه ونقص من وجه لا يصحب حل من أحوال أن تصفها لأن تصف إما بها إلا حين تكون كمالا فعندما تكون كمالا فتثبت المسألة وصف ربك بها وعندما فمسيح عن اللا جالك التي عرفتم الضابط هنا بقى يعني يجعل الأمر, الأمر يكون أسهل ما يكون وأسهل ما يكون على طلب العلم عندما يسمع مقر الله وكيد الله وخداع الله واستهزاء الله لا يصح لا أن يقول الله مخدم اعوذ بالله من غضب الله هذه مصيبة المصائب ولا يقول الله ماك ولا يقول الله استهزئ لا ما يقول بذلك عن اللا جالك التي عورها لكن إذا أراد أن يأصدُ الغداء التي عورها عارف أن المكر فيه كمال وفيه نقص والخداع فيه كمال وفيه نقص والاستهزاء فيه كمال وفيه نقص فحينما يكون كمالا صفر ربك به وحينما يكون نقصا انفي عن ربك هذه الصفه فلما قال الله جل قال الله يستهزئ وسكت عن اكمل ايش القران سكت ما سكت عن ذلك قال الله يستهزئ به فهنا يمكن ان تصف ربك ان ولا انه يستهزئ بالمستهزئين هذا هو الكمال ينكر الماكرين يخادع المخادعين يستهزئ بالمستهزئين إذن يصح لنا أن نصف الله جلالك أولاد بهذه الصفة الجليلة لأنها صفة كمال حينما كانت في المقابل، أما عند الإطلاق لا يجوز، لا يجوز أن تصف ربك مطلقا بها لكن قيد وقل يستهزئ بالمستهزئين قال الله جل وعلا مدافعا عن المؤمنين الله يستهزئ بهم اختلف العلماء في يعني لون الاستهزاء بهؤلاء هل هو في الدنيا أم في الآخرة بعضهم قال في الدنيا وإظهار كذبهم وألوان سمات شخصياتهم لهؤلاء المؤمنين فيعرف كل واحد منهم كأنه قد خطم على أنفه أنه من المنافقين فهذا من الاستهزاء بهم فاستهزأ اليمان بهؤلاء بعد معرفتهم أنهم من المنافقين وهم لا يشعرون ولا يعلمون أن المؤمنين قد علموا أنهم من المنافقين قالوا هذه وهذه في الدنيا وأيضا استدلوا على ذلك بقول الله جاء لك على ولو نشاء لأنكهم فلا عرفتهم ولا تعرف أنهم في لح القول وبعضهم قال يستهزئ بهم ايضا في الدنيا بان الله جل يستدرجهم من حيث لا يعلمون يمد لهم ويملي لهم ويمكن لهم فيحسبون انهم يحسنون صنعا ثم بعد ذلك ياخذهم الله في أخذ عزيز مقتدر إن الله يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت قالوا هذه في الدنيا وبعضهم قال لا الاستهزاء بهم يكون في الآخرة الاستهزاء بهم يكون في الآخرة يخادعون الله وهو خادعهم استهزاءوا بالمؤمنين فيجعل الله جنة في علاء صدور المؤمنين في الآخرة فقالوا بعضهم قالوا هذا لا دليل عليه هذا نقل عن بعض التابعين ينقل يستأنس به ولا نثبته. هم قالوا عن اتحسروا عن غيره أنهم عندما يتساقطون في النار بعدما يقفوا مع أهل الإيمان ويظن كل واحد منهم أنه قد نجا يتساقطون عند العبور يتساقطون في النار فإذا تساقطوا في النار أخرج الله من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا طب فإذا أخرج الله هؤلاء فتحت لهم أبواب الجنان هؤلاء المنافقون الذين هم مع أهل الإيمان قالوا بقولهم وغنبوا إسلاما غنموا وتناكحوا من أهل الإيمان وانتفعوا بالإسلام وأهل الإسلام يوم القيامة عندما يروا الذين قالوا لا إله إلا الله ولم يعملوا خيرا قد الله جل وعلا أخرجهم فيطمعون جميعا بأن الله سل... جل في علاه سيخرجهم من النار فتفتح لهم الأبواب قال العلماء تفتح لهم أبواب الجنان فيتسارعون يهرولون إلى هذه الأبواب يظن كل واحد منهم أنه قد نجا فتصد عنهم هذه الأبواب في كل باب يفتح لهم إذا ذهبوا إليه يصد بعد ذلك الباب عنه وأهل الإيمان ينظرون اليهم فيبتسمون فيضحكون عليهم كما قال الله جل في علاه مبين أنه, أنه يشفي صدور قوم المؤمنين من هؤلاء المنافقين وبعضهم قال بل تخمد النار فيحسبون أنهم قد يعني قد قد عفاهم الله جل في علاه وقد نجاهم من العذاب ثم تشتعل بعد ذلك عليهم وبعضهم قال هذا قول دخله بالجوزي وكلام يعني كلام يشهد له القرآن قال يقرع ويوقظ المنافق الاستهزاء به عندما يعذب في النار ياتيه الملك ويقول ذق انك انت العزيز الكريم هذا من باب الاستهزاء به انت العزيز الكريم هذا ما قالك هذا عقابك انك في نار تلظى تخلط فيها ابد الابد قال الله جل الله يستهزئ به ويغضبه في طغيانهم يعمهون يمدهم في طغيانهم يعمهون قال العلماء يمدهم في طغيانهم يعني يمكن لهم في الطغيان يعني يمتلكون الدنيا بأسلها حتى إذا ظن أنهم قد امتلكوا وأنهم قد ترفعوا على الناس وأنهم قد امتلكوا الدنيا بأسرها وفرحوا بما اوتوا أخذهم الله جل وعلا بغتة حيث لا يشعرون وقال بعضهم يمدهم في طغيانهم يعمهون أي يستدرجهم الله جل علاه ويمكن لهم حتى لا يتوبوا حتى لا يؤوبوا يحسبون أنهم يحسنون صنع وهذا من عذاب الله لهم بأنهم يمد لهم وكل حسن قد أتوها فإن الله جل علاه يرزقهم بها ويعافيهم في أبدنهم وفي أرزقهم في الدنيا حتى إذا وقف أحدهم أمام ربه جل في أولاه حسبه الله جل وعلا على كل صغير وكبير طبيق وجليل لا يجد حسنة واحدة تشفع له عند ربه جل في أولاه وبعض المفسرين قال الله يستهزئ به ويمدهم في تغيانهم يعمهون قال يمدهم يعني يمهل له من باب قول الله لله في أولاه إن الذين فاتوا المؤمنين او المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم قال ثم أمهلهم تراخي بالتراخي ترك لهم وقتا حتى يتوبوا يأوبوا إلى ربهم جل في علاه وهذه طمعا في رحمة الله قالوا نحن نعلم أن ضارلا على قد سبقت رحمته غضبه لذلك أمد لأهل القف وأهل النفاق مع انهم أعملوا الإفساد في أهل الإيمان ومع ذلك من رحمة الله جل في علاه وجود الله جل في علاه كرم الله أمد لهم وامهلهم حتى يتوبوا حتى يأوبوا إلى ربهم جل في علاه ويمدهم في تغيانهم يعمهون قالوا يمهلهم ضار جل في علاه حتى يتوبوا حتى يأوبوا إلى ربهم جل في علاه وإن كان هذا التفسير له وجاه وله حظ من النظر لكنه اضعف التفسيرات لكنه اضعف التفسيرات السياق والسباق واللحاق يثبت ان الله جل وعلا يمدهم في طغيانهم من باب دعاء موسى عليه السلام كيف دعا موسى ماذا قال ربنا اجدد ربنا على مريم واجد على قلوبهم فلا نمينوا حتى يروا العذاب الأليم فمنذهم في طغيانهم يعني يفتح لهم أبواب الطغيان ويفتح لهم أبواب المعاصي. لانهم ارادوا ذلك فأما تموت فهديناهم فاستحبوا العمل على الهدى فلما زاغوا أزاغ الله بهم. مكن لهم في الطغيان ومكن لهم في بساد. حتى إذا جاءوا إلى ربهم جل في علاه لم يجدوا حسنة واحدة تشفع لهم عند الله جل في علان. ثم قال الله جل في علاه أولئك الذين اشتروا الطالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه نفصلها الأسبوع القادم بأن التجارة مع الله جل في علاه تجارة تجارة رائجة وتجارة دائرة خاسرة والتجارة رائجة لها ضوابط ولها ثوابت والتجارة دائرة معروفة إذا كانت التجارة مع غير الرحمن التجارة مع الشيطان مع أولياء الشيطان فهي بائرة والفوارق بين التجارة الربحة والتجارة البائرة فوارق عظيمة جدا الذي يتاجر مع الله جلالة فعلاء له أربع سواب السابت الأول أنه إذا تاجر مع الله جلالة فعلاء ضامنة ضامنة الربح ضمن الرب لا أنت انت اذا تعاملت مع صادق امين مع تاجر صادق الأمين ضمنت على الاقل رأس المال او ربح اما اذا تعاملت مع ربك كما في اولى قال الله ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله حديث قال الله جل وعلا ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم هذه دلاله واضحه جدا على ان التجارة اول ثوابت التجارة يعني تمكن الرجل وعلم انه اذا تاجر مع الله ذكرنا في تمكن من الربح بل استيقن من الربح الثاني فان هذه التجارة لا حدود للمكسب فيها كل تجارة من تجارات الدنيا لك فيها الربح الالف تأتي بمئة الالفين يأتي بمئاتين مثلا اما التجارة مع الله جل في لا حدود له قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن الله جل وعلا كتب عنده الحسنات والسيئات ثم بين ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين إلى سبعمائة إلى, سبعمائة إلى أضعاف كثير وقد قال الله جل فيولاه أما الصوم فهو لي وأنا أجزي به فالتجارة مع الله جل فيولاه لا حدود للربح فيها بحال من الأحوال وأنت كلما كنت أطمع في كرم ربك جل فيولاه كلما كنت أفوز بهذه التجارة الثالثة أن التجارة مع الله جل فيولاه هي لك أولاً وآخرًا لك. لا نفع فيها لله لنا في علاه بحل الاحوال قال الله جل في علاه كما في الحديث القدسي قال الله جل في علاه عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فالامر عائد اليك اولا واخرا ان الله جل من من اعمالهم انفسهم سيرد عليهم الاموال والانفس او الانفس يوم القيامه يرد عليه كل الغنائم يوم القيامه يرد عليه نفسه وروحه ثم يتمتع بكل انهار الجنه فاذا الله جل وعلا يريدك لك وكل تاجر تاجر معك ولو كان من اصلح الناس من الناس يريدك لنفسك لا لا هو يريد يربح منك يريد يربح منك بما يرضي لا جلال في ولاة لكن الله للعلى في التعامل معه فقط يريدك لا يريد المصلحة لك لأنك بطاعتك لا يمكن أن تنفع الناجل في ولا. قال الله للعلى في عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في مرك شيء فالله يريدك لك هذه ايضا من فوائد وثوابت التجاره مع الله جل في علاه ايضا التجاره مع الله جل في علاه حتى ولو كان الرجل لم يأتي بسلعة ثمينه فان الله جل في علاه من جوده وكرمه يقبل القليل ويجازي عليه الكثير هذا من كرم الله جل وعلا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة بعملكم قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وذاك فضل الله يعطيه من يشاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم إن شاء الله نفصل الأسبوع القادم بضرب الأنصيل على من ربحت تجارته مع الله ومن خسرت تجارته مع الله